إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ قُلْ فَاسْتَغْفِرُوا لِأَنفُسِكُمْ قُلْ فَأَنَا مِنَ من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون وَمِنَ النَّاسِ وَلاَ تَسْكُنٌ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَاهُمْ إِذْ يُغَيِّتُونَ مَا لاَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا فَكِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا 117. في الحياة الدنيا 118.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 121. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 122. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه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 ومن يكثر خطيئه او اثما ثم يغمر به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا يحتَمَلَم الثانَ وَإِثْنَبينَ وَلَو لَا فَضل اللهَّهِ عَلَيكَرَحْمَتُهُ لَم مَ الطَّ إِفَةُم مِنهُم أَْ يُظُِّوكَ وَمَا يُظِّونَ إِللاا أَفُسَهُم هُوَ لَمَّا ضَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ كَمِشْي وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما